يريدون أن يطفئوا نور الله بأخواههم ويبقى الله إلا أن يثم نوره ولو كرئ الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين يا ايها الذين امنوا ان من مكذبا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه انهم فبشرهم بعذاب الالم يوم احنى عليها كنا جهنم لما بها جباههم وجلوبهم وظهورهم هذا ما كنتم تنهو خشكم فذوقوا ما كنتم تكذبون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 যাবি